فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُورَاكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْكِثُوا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 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفًا وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيّ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُفَعَّلُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ جِئْنَا مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا الحق قومنا عندنا قالوا ان هذا سحر مبين قال موسى اتقولون للحق إِلَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ أَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا ادْعِي تَنَالَتِ الْفِتْنَةَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ